أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ إِ ماَا نَحنُ مُسْتَهزئون اللهَّهُ يَسْتَهْزوا بِهِم وَيَمُدُّم فِي طُغِييَانِهِم يَعمَهُ أُلَاائِكَ الذيين نشْتَرَ الظَّلَلََتَ بِالهدَا فَمَا رَ بِحَِّجارََةُهُم وَمَا كانَوا مُتَدُ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ فَلَمَّا أَظْلَمَ مَا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 وراد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثل فاتوا بسوره من مثله ودعوا شهداؤكم من دون الله ان كنتم صادقين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 129. فإن الله يَضْرِبَ يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون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 119. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون 110. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِنٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفًا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 اسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنَا مُمَاتُ بِدُونِ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ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 وَقُلن ي آدَ مُسْكُ آ تَزَوجكَجََّةَ وَكُنا مِنهَا رَقَدًاحيَْثُ شِأتُمَا وَلَا تَقَبَ هذه الشجم وَلَا تَقَبَه الشَّجرَةَ فَتَكناَا مِن الظالمين.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 119. فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 110. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 فِي بعَدِكُم وَإ يَفَرحَابُون وَآمِنوا بِمَا آ زَلْكُمْ صَدِّقَ لِمَا مَاكُمْ وَلَا تَكُُ أَوْلَ كَافِر بِ وَلَا تَشْتَروا بِآياتاتِ ثمَمَنَم قَللَ وَإ يَفَتَّقُون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 وَنَا بكُم البَحرَ فَ جَنكُمْ وَأَغْرَقناَا آلَ فِرَونَ وَآُم تَظُون وَإذُ وَادن مُسَ أَربَعينَ لَلَةً سَُّ التَّخَذْدُمُ العيجلَ مِن بَعِهِ وَأَُم ظَالِمون 17. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 18. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.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 <تزلنا> على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسكون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم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 فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنا بالذي هو اِذْ يَبْطُونُ مِسْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما وَمَا يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه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 17. فهو يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فثبحوها وما كادوا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 مِنْهَا لَمَا يَهْبِطْ مِنْ فَشْيَةِ النَّامِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ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 يُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُم أُمَّهَاتُ الكتاب إلا أماني وإنهم إِلَّا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم كَتَبَت أَْديِيهِمْ وَوإِلَُّهُمْ مَِّا يَكْسِبُون وَقَُوا لَا تَمَسَّنَا رُ إِا أََّ مَنَّ دُودًَا قُلْأَاتَّخَلْلتُ مَا إدَ اللهَّه عَْدَم فَلَئ يُخْلِِ فَلهَّهُ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 وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفقون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون فَسَبُّوا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ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 بَلَىٰ نَهَمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَدِيرٌ لَّمَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا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 119. الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا برضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 111. وإيمانكم إن كنتم مؤمنين 112. قل إن كانت لكم الذار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فثمنوا الموت إن كنتم صادقين وَلَئِن يَتِمّوا لَنُوؤَبَذَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَن تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ عَمَرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُنَّى وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ الجبريل فإنه نزل به نزل على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عادوا لله وملائكته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 وَما كَفرََسُ لَمان وَ الشَّرطين كَ فرَ وَّمونَّ سَّحْرَ وَمازِل يُؤّمونََّ سَّحر وَم أازِعَ المَلكنِ ببابِ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 آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرُنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 قُلْ إِنَّ اللَّهَ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الكفر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 كَذَلِكَقالَالَ الذينَ لاَا يَلَونَ مِسْنَ قَوْلِهِمْ فَلَّم وَحقُمُ بَيْنَ يَوْمَ الْ الغِيامَةِ فِي مَا كانَوا فِيهِ يَخْتَلِفُون وَمَنْ أأَظْلَم مِنَّم نعم ساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا وَلِلَّهِ مَشرقُ وَلِمَوورِب فَأَنَ م تُ وَالْنُوفَثَم وَجه اللَّ إِ اللهَّه وَاسِعُ النَّانِيم وَقُ التَّخَضَ اللَّهُ وَلََدَا سُببحََم سُببحانَم.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 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا الله اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آيَمْ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ 119. ورسلناك بالحق بشيرا وَلَا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم 110. ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهوان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 وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا نُكْرُ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العالمين.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 اسْمَعْ لَئِنْ طَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُدِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا يُرْزَقُ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر.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 117. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 118. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلموا الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شَاهِدًا إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن إِذ قَالَ لِ بَنهم تَبُضُونَ مِمْ بَعدِي قلُونَابُ إلَكَ وَإِلَأَب إِكَ إبَهم وَإسمملَ وَإسحَاقإِلَ ظَ وَخِد إ الظَ وَاحِدَ وَنَحنُ لَهُ مُسلِمونون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 قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا وَعْقوبَ وَ الأسبَعتِ وَمَا أُوتَمُ سَعسَ وَماَا أوتمُساعسَ وَمَا أُوتًاَّ بونَ مُِبِِّم لا نُفَقُ بَيْنَ خَدٍ مِنم وَنَحْن لَهُ مُسلمُون فَإِن آموا لِمَن آمَنَ تُبْهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صبوتَ اللهَّ وَمنَن أَحسَنُ مِنَ الللهِ صب وَتَ وَنَحنُ لَهُ وَابِدُون قُئَةُ حجونناَا فيِي اللَّهِ وَهُو رَبّناَا وَرَبّكُمْ وَلَنَا أَغَّلناَا وَلَكمُم أَمالالكُم وَنَحنُ لَ مُخصون أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ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 وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا أَلَمْ تَجِدُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِكُمْ يَتَّخِذُونَ مِن دِينِكُمْ تَسَلِّيَةً وَلَوْ كَانُوا بينه وان كانت لك بيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لراوف الرحيم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 وَإِن الذي نَ أُوطُ الْكِتَابَ يَانَمُونَ أَهُ الحَقُّ مِ رَُِّهِمْ وَمَ اللهَُّ بِغافِلِنََّّ يَغْمَرُون وَل إِن تَيتَ الذي نَأُوتُ الْكِتابابَ بِكُلِّ آيَةِم مَا تَ بِعوطِ وَمَا أَتَ بتَابقِبِلََم وَمَا بَعْضُهُم بتَابِع قِبِلَةَ بَعْت وَل إنِن التَّبَعَ أَم وَ أَم مِ بَعْدِمَ جَ أَكَمِنَ العَّعِرِمِ إكَ إِزَلَّ مِنَ, بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث فرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرموا لألا يكون للناس عليكم حجة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 119. وبشر الصابرين إِذَا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 111. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 111. وأولئك هم المهتدون 112. إن الصفا والمروة من شعائر الله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 114. الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 115. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 116. هو إله واحد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 تَجْوُّ وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ مُسَخَّرٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ هُوَ مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً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 إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب بِهِمُ بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا.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 إِنَّهُ لَكُم مَّعْدُومٌ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ زل الله قالوا بل نتبع ما 2000 عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا ينتفعون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 وَأَجْرِ قِنَاكُمْ وَاشْكُرُوا اللَّهَ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله.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 اِتَّقِ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَوْعِظَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّاهِ وَذَانِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ليس البِرآُ وَلودُهَا كُم قِبَ المَشِقِ والالْمَوربِ وَلاك الْبِرومَ آمَنَ بِالل وَلَِ الْبِرومَ آمَنَ بِالناهِ وَْيَوْمآ آخرِرِ وَْمَلائكَةِ وَكِتابابِ وََّبِينَ وَآتَ المَلَ عَ حُبّذَ وآتى المال على حبي ذوي القربى واللي اتانا والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا 119. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 110. يا أيها الذين 119. وعند عليكم القصاص في القتلى 110. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 111. فمن نوفي له من أخيه شيء فاتباع 119. وذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 110. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم 119. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترق خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 110. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين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 فَمَن كَانَ مِنكُم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فَمَن تطوع خيرا فهو خير لنفسه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 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِذَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 111. ويجيب دعوة الداع إذا دعان 112. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 113. لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُم لِّبَاسٌ لَّهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَلْآنَ بَا شِرُغُ وَبَتَغُمَا كَتَبَ اللهَّهُ لَكمْ وَكُلوا الشرَبُ حتىَ يَتبَيَنَ لَكُم الْخَيطُ الأأَبَيَضُ مِنَ الخَيطِ الأأَسوَادِ مِن الْ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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون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 فَإِنْ تَهَوْفَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عدوى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 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَنقُبُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله.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 فَنَوُوا فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ عَلَ الجِدَالِ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَغْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى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 واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضارين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذكرا.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 وفي الآفرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام ما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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثن فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن النساء 117. من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد 118. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا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 119. وإذن الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب 110. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسفرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلجلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه وَزُلْزِلِ الْأَرْضَ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا قتُم مِن فَرٍ فَدِوهاندَين وَأَقَُبينَ وَْتَامَا وَالمَسكينِ وَبِنِ السَّبين وَمَا تَفالُ مِن فَييررٍ فَإِن اللهَّهَ بِه عَم كُتِبَ عليكم القتال وهو كره لَْكُمُ القِتَالُ وَهُ وَكُره إلَكُم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 119. وعالك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 110. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجامدوا في سبيل الله أولئك يرجون مَتَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ 114. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 115. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير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 وَلَأَمَةٌ مُؤمِنَة خَييرُ مِن مُشْرِكَةِ وَلَو جَبَتكُمْ وَلَا تُمْ كِحُ المُشرِكينَ حتىَ يُؤمنِنُ وَلَأَابدُم مُؤمِنٌ خَيرٌ مِنْ مُشْكِون وَلَو أَجَبَكُم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 لكم مآبٌ وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عُرْضَةً لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِذِ وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ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 اِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اِن يَتَرَاجَعَا فِيهِنَّ اِن ظَنَّ إن, اِن يُقِيمَا حُدُودَ الله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 ولا تمسكوهن ضرارا لتعتبوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم 119. وإذن الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.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 ذالكَ يُوَاضِبُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ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 وَدُهُ بِولَدٍ وَلَ الوَارِسِ مِسْل ذلكَِك فَإِنَّ رَادَ فيِي صَالنَّم تَرَاضٍ مِنهَُا وَتَشَغُر فَل جُنَاحَ لَيهِمَا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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عربتم به من خطبة النساء أو أكناتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن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 وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْسُبُوهُ وَفَانصُفُوا مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْصِينَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ عَصَوْنَّهُنَّ فَعَلَيْكُمْ مِنْهُنَّ 119. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا فَضْلَ الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير 110. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فَإِنْ خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف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 وَقاتِلُوا فِي سَبين اللَّهِ وَمُ أَنَّ اللهَّهَ سَمع النَّالم مَا ذََّذ قَرِض اللهَّه قَرضًا حَسَنَا فَيُضَائِ فَم لَم أَبضافًَا كَثًا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 سَبِيلَ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ اللَّهَ قَد بَاثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونَ لم لِمُلْكٍ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده باستقى في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكين وتفي في سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ان موسى وبقيه مما ترك آل موسى ان موسى وان هارون تحملوا المد ما في ذلك لايه لكم ان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 اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا ما هو قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم قل الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الشابرين ولما برزوا لجالوت وجنودي قالوا ربنا غَيْرِ الرَّائِينَ صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وآتاه الله الملك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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمَقَتَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّن آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ولو شاء الله ما قتت ولو شاء الله ما قتلت ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا اا مما رزقناكم 119. قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 110. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذون سِنَةٌ وَلَا نَامٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَاذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيء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 والذين كفروا أولياء المطاروت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أَلَمْ تَائِد الذي حَ جَئِبَ رَاهِي مَ فيِي رَبِّهِأَن آتَهُ اللَّهُ المُلْلكَ إِذ قَالَ إبَاهِي إذْقَالَ إبَرَاهِي مُرَبِّي الذي يُحي وَيُميتُ قَالَ أَنَ أحي وَم وَلَ إبَهِي مُ فَإِن اللهَّ يَأتيِي بِشَّمْسِ منِنَ المَشقِ فَأتِ بِنامِنَ المَولِ بِفَبُهِتَ الذي كَفَ واللَّهُ لَا يَهدِ قَممَ الظَّالِمِ الَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَمَاتَهُ اللَّهُ 200 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَم لَبِثْتَ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 وَغَرَّ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُشِزُوا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 قال فَخُذْ أَرْبَعًا مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت 177. سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبا والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا لا يتبعون ما 119. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. قول معروف ومغفرة خير من صدخة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَارْتَوَىٰ فَأَثْمَرَ لَهُ ۖ فَجَعَلَهُ ذَرًّا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا والله لا يهدي القوم وَمَسَلُ إذينَ يُ فِقُونَ أَمْ وَلَهُ مُبتِ غَ أَمرضَاتِلَّهِ وَتَسْبتَم مِن أَافُوسِهِمْ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 خَيْرٌ وَأَنَا بِتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضعفاء وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضَعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِنَّ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَقُومُ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِنَّا أَنْتُمُ الضَّمِئُونَ وَعَلِمُ 116. والله وني حميد 117. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم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 فَقَةٍ أَ نَذَرتُم مِن نَذْر فَإِن اللهَّ يَعْلَمُ وَمَا لِظَّانِ مِنَ مِنْ أَصَ إِاتُ بَدُ الصَّدَقاتِ فَنِع مَايب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 مَا تَنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَوْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ تَعْرِفُ بِسِيمَا جُمْلَةٌ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ <تصفيق> الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطوا الشيطان من المس ذلكَ بِ بأننكُمْطَالُ إِ مَنْ بَومِثُْ الربَ وَحَلَّ اللهُبَي وَحَر وَمَّبَ ثمَمَ جَ أَهُ مَ وَيظَةٌ مِرَِّه فَتَ فَلَمُمَا سَلَفَ وَأَممربُ إ الله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 في ان الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل فاحفظوا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ان يَكْتُبْ وَيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَامْتَحِنْهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا رَبٌّ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل 117. وإذا رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 118. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا صغيرا أو كبيرا إلى أجنه ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتابوا إلا آخر. وإذا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا مضار وكاتب ولا شهيد وإن اتفعلن فانه فسق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا फरهانا مقبوضا 119. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائت من أمانته وليتق الأمر ربا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم لا تَعْمَلُونَ عَلَيْنَا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تَبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ من يشاء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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم